والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إ ن أ ر د ن ا إ ل ا الحسنى و ا ل ل ه يشهد إنهم ل ك ا ذ ب و ن ل ا تقم فيه أ ب د ا ل م س ج د أسس ع ل ى ا ل ت ق من أ و ل ي و م أحق أن تقوم فيه فيه ر ج ا ل يحبون ي و أن ت ط ه ر ا س ل ه يحب ا ل م ط ه ر ي ن أ ف م ن أ س س بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم م ن أ س س بنيانه أ َ م َ ن ْ أ َ س س َ بنيانه ََُ على ََ شفا ََ جرف ُ هار َ ف َ ن ه ا ر َ به ِِ في ِ نار َِ جهنم َََّ والله ََُّ لا َ يهدي َِْ القوم ََْْ الظالمين ََِِّ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 إ ن الله اشترى من المؤمنين انفسهم و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في ا ل ت و ر ا ة شركه ح ق الهدى ف شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعت به, الذي به وذلك, هو وذلك هو الفوز العظيم التالي ا ا ل م و ن س و ع ا ب د و ن ا ل ح ا م د و ن ا ل ح ا م ب ل س ا ل ل ع ل و ن ا ل ا س ل ا د و ن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 والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آ م ن و ا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي ق ر ب ا من بعد ما تبين لهم